وَلوطٌ آتَينَاهُ حُكْمَ وَعِمَو وَنَجينناهُ مِنَ القُريَةِ التي كَانَ التععمللُ الْخبَائث إِهُ كانَانوا قَوْمَ سَءِ فَاسِقين وَأَدَقَلْناهُ فِي رحمَتِناَا إِهُ مِنَ الصَّالِحين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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين